الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد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 سفكات بالخاطئة فعصوا رسولهم فأخذهم أخذت راضية إن لما طر ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروا وتعيا أذنوا واعيا فإذا في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيوم إذ وقعت الواقع وشطت السماء فهي فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها هاهم قرأوا كتابيه إن En ik wil u كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما ذعرها سبعون ذراعا فسلكوا إنه, إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له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 إنه لقول رسول وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى فإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم